book 2 14 14 14 farby al alwan al alwan snieg سنكو يجلتا الشمس صفراء الشمس صفراء بمرانج يورانجوبي البرتقالة برتقالية البرتقالة برتقالية ترشنة يجربنة الكرزة حمراء الكرزه حمراء ابلوها هي مودرا السماء زرقاء السماء زرقاء ترافا هي زيلنا العشب اخضر العشب اخضر زميه نيدا Et turba bunia. Mrak je sivý. As-sahaba ramadiyya. as, rama as rama Pneumatiki sú čierne. Itarāt al-'ajlāt sawdā'. Itarāt al-'ajlāt sawdā'. farbu má snech? Bielý. ما لون الثلج؟ ابيض ما لون الثلج؟ ابيض اكو فرب ما سنكو؟ جلتو ما لون الشمس؟ اصفر ما لون الشمس؟ اصفر اكو فرب ما؟ بومارانج اورانجوفو ما لون البرتقالة؟ ما لون البرتقال برتقالي أكو فارب ماء چرشن ما لون الكرز أحمر ما لون الكرز أحمر أكو فارب ماء أبلها ما لون السماء أزرق ما لون السماء أزرق أكو فارب ما تراغا زلنو ما لون العشب أخضر ما لون العشب أخضر أكو فارب ما زم هندو ما لون التربة بنية ما لون التربة أكو فارب ما أوبلاك سيبو ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي أكو فارب مايو بنيوماتيكي؟ ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود